يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله وفور رحيم وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْ جُرمِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدنيا لَن يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَحَاضِرُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 مَا وَفِرَتْ وَارْزُقْ كَرِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ